صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الظالمين يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقصه قليلا او سد عليه ورتل القران ترتيلا ان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 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فادخله وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولنوا عِيشَتِي وَمَهِلٌ قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَعَ لَوْجَفِيمَا وَطَعَامًا ذَغَصْتُ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة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 علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر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 Wa stegyfér Allah Wa stegyfér Allah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 أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إذا السماء فطرت وإذا الكواتب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا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 يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما تبلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر